119. قلب إليك البصر خاسئا وهو حسين 110. ولقد زيننا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين 111. وأعتدنا لهم عذاب السعيد Waliyyul-ladin kafiru b-Rabbihim azab jahannab, wabi' sal masyil. Ida ulku fiha semiu lah shihqur, wahiyatafur. Teka'du temyiz min فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير اعلوا بلا قد جئنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انت dalam zonan yang besar, dan mereka berkata: "Jika kita mendengar atau mengingat apa yang kita lakukan di antara orang-orang 119. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 110. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق Wahai yang berbudi! Dia adalah Yang Maha Penyayang dan Yang Maha Kuasa. Dia adalah Yang Maha Penyayang ما في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي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 أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَوْزُكُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِ الْجُوعُ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى 117. ويمشي سويا على صراط مستقيم، 118. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون Kul huwa al-ladid raka'um fil arz walaihi tuhsharud. Wajakulun meta haa dal wadu inku tum sadfid. Kul inna maal ilmu al lahi wa inna ma 124. 5. 6. 7. 8. 9. 10. وَقِيلَ 11. 11. 12. 13. 14. 15. 15. 16. 16. 16. معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين؟ والأرأيتم إن أصبح ما قوم rong ra faman yati